مَا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنَا تُمُّو وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُم إِنَّنَا تَعْبُدُون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 فَقُلْ أَفَلا تَتَّقون فَذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُم الْ الحَبّ فَماذا بَعْ الحَقتِ إَّ الضَّلَالُ فَأََّ تُصْرَفون كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِماتُ رَبِكَ علىىَّينَ فَسَقُوا أنهُ م لَا يُومِنون.